تَقُولُ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ كَانُوا كَمَا ذُكِرَ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 أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا أننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا ف وَلَا رهقَ وَأَن مِن المُسلمونَ وَمِن القاسِتونُ فَمَنْ أَسلَمَ فَأُونَ إِكَ تَحَرو رَشَدَاء وَأََّ القاسِتَُ فَكوا لِجَهًا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 عبد الله يدعو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 عَلِمُونَ مَنْ اَضْعَفُونَا عَصْرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَلِيمٌ الْعَيْبَ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى وَيْبِهِ